اسرار لا تنسى ربك فالاذكر انوار واذكر الهك للافكار اسرار لا تنسى ربك فالاذكر انوار والذكر يفتح ابوابا مغلقه والذاكرون لرب الخلق اخيار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 ونطوف بحضراتكم في حدائق الذكر في القرآن الكريم ونحن الآن في الحديقة الرابعة التي ختمنا بها الحلقة الماضية وهي حديقة الثناء على أهل الذكر وبيان حسن جزائهم من الآيات التي بينت فضل أهل الذكر ما ورد في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون بحصر يعني كأن الإيمان محصور في الذين تخاف قلوبهم وتخشى الله عز وجل عند ذكره إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أيضا لهم البشر وبشر المخبتين الإخبات هو التضرع إلى الله عز وجل وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم من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 خاصة الشعراء يهيمون في كل واد يهيمون في كل واد يعني يخلطون يخلطون عملا صالحا واخر سيئا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم السبق لهم الفضل يهديهم الله عز وجل صراطه المستقيم قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا لا يهيمون في أودية الضلال لا يهيمون في الشبهات لا يهيمون مع الشهوات بل يحفظهم الله بذكرهم إياه أثنى الله عز وجل على الذاكرين فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يعني يتكرر كثيرا أو مثاني يعني يثنى فيه على الله مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء أن يلين قلبك وجلدك لذكر الله هذا من هداية الله عز وجل لك ومن فضله عليك ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله تطمئن قلوبهم بذكر الله يعني حيحصل إيه علاقة لطمئنان بالذكر إيه شوف كده علاقة لطمئنان بالذكر وانت مستسهل أو مستقل إن قلبك يطمئن بذكر الله ده بيحصل معه فتوح القلب حين يطمئن بذكر الله تحصل معه فتوح طب ما هي هذه الفتوح العبد إذا ذكر أسماء ربه وصفاته يطمئن قلبه العبد إذا ذكر ربه يطمئن قلبه فإذا ذكر العبد اسم الله الرزاق أو الفتاح أو الوهاب أو الكريم أو الباصط اطمئن على رزقه لما تقول هو الله الفتاح هو الله الرزاق هو الله الكريم هو الله الوهاب هو الله الباصط هو الله المعطي تطمئن على رزقك لأنها بيد الرزاق الوهاب الفتاح إذا ذكر العبد من أسماء الله الغفور الرحيم التواب العفو الغفار اطمأن العبد على مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته إذا ذكر العبد من أسماء الله العليمة الخبيرة السميع البصير اطمأن العبد على أن ما أصابه إنما هو بقدر الله وعلمه وحكمته إذا ذكر العبد من أسماء الله القادرى المنتقمة الجبار ذو البطش الشديد اطمئن العبد على قدرة الله تبارك وتعالى على الانتقام من المتجبرين ورد كيد المعتدين ودفع الظالمين لما أنت تعجز عن واجهة الظالم هتقول الله المنتقم الله الجبار هو الذي سينتقم لي منك يب أنت في اطمئنان حين تعلم أن الله سينتقم لك من عدوك ويدفع عنك ظلمه وهكذا فالعيش مع أسماء الله وصفاته يكس القلب طمأنينة ويقينا وينزل على النفس بردا وسلاما إن أولئك الذين يستشعرون عظمة الله في قلوبهم تسكن قلوبهم إليه وتطمئن بذكره سبحانه وتعالى والله يحسن مآبهم عنده كما أحسن ذكره كما أحسنت ذكر الله فإن الله عز وجل يحسن مآبك فيطمئن قلبك في الدنيا ويطمئن قلبك في الآخرة حديقة من حدائق الذكر في القرآن وهي الحديقة الخامسة بتقول لنا خسران من غفل عن ذكر الله أو انشغل عنه بغيره زي ايه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الحديقة دي حديقة تنبيه بتنبهك تقول لك إياك أن يشغلك مالك أو ولدك أو غير ذلك عن ذكر الله ذكر الله هنا إما ذكر الله باللسان في الأذكار الموظفة وإما ذكر الله بالصلوات الخمس يعني كل طاعة لله عز وجل لا يشغلنك عنها شيء والآية دي في سورة المنافقين كأن المنافقين هم الذين تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله تشغلهم دنياهم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يعني الراجل التاجر أو راجل الأعمال مثلا لما يجي من ساعة العصر للمغرب وما يقولش أذكار المساء ده تاخد منك فنجان قهوة يا سيد اعتبروا فنجان قهوة بتشربه بس اعتبروا مكالمة واحد حبيبك اتصل عليك أيها سامو عليك يا باشا أخبارك دقائق يا سيد اعتبر نفسك انك بتتصل بالله عز وجل في العشر دقيق دولة يا رجل الاعمال يا تاجر يا موظف يا يا يا في صباحك ومسائك ما تخليش مالك وولدك وشغلك ووظفتك تشغلك عن عشر دقيق في الصباح او عشر دقيق في المساء لاذكار المساء وإلا لو شغلك مالك وتجارتك وزراعتك عن اذكار الصباح والمساء يدخل الانسان في حيز الخسران اعتبرها اتصال بالله عز وجل والله عز وجل بين لنا في هذه الحديقة أن من أعرض عن ذكره كانت معيشته ضنكا ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وأن الويل للقساه الذين نقست قلوبهم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض أو يغفل نقيد له شيطانا فهو له قرين يعني اللي يترك ذكر الله أو يغفل عنه الشط رافع الرأي وماشي معاه قال ابن القيم على قدر غفلة الله عن على أستغفر الله على قدر غفلة العبد عن ذكر الله قال ابن القيم رحمه الله على قدر غفلة العبد عن ذكر الله يكون بعده عن الله غفل يوم يبعد عن الله مساف غفل يومين يبعد مسافتين غفل ثلاث أيام يبعد ثلاث مسافات غفل على طوله ومش فاكر قال الصباح إلا في رمضان اللي فات يا ده أنت المسافة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى 11 شهر كده سبحان الله على قدر غفلة العبد عن ذكر الله يكون بعده عن الله وقال ابن القيم إن الغافل عن الله عز وجل بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر وحشة عارف وحشة يعني يعني نفرة الغافل عن ذكر الله بينه وبين الله وحشة لا تزول بالذكر لحد ما يذكر الله حتى تبص لين غافل عن ذكر الله تئل على قلبه يروح يصلي العشاء في الجامع تئل على قلبه يروح يزور المريض تئل على قلبه يروح يحسن لحد تئل لكن لو ذكر الله عز وجل حيحصل بنه بالربنا عمار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 على الغافل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا يعني يضيق عليه في صدره وهذا العذاب يقع فيه أيها الإخوة الأحبة الحديقة السابعة من حدائق الذكر في القرآن الكريم هي أن الله عز وجل يجعل ذكره جزاء لذكرهم ودي لو كانت هذه الآية هي الوحيدة في فضل الذكر لكفتنا شرفا اللي هي فذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي هكذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فاذكروني أذكركم فاذكروني بألسنتكم في الدنيا أذكركم عند الملائكة بالثناء والمباهى فاذكروني بالتوبة أذكركم بالقبول فاذكروني بالاستغفار أذكركم بالمغفرة فاذكروني بالطاعة أذكركم بالوصول إلي والقرب مني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الحديقة السابعة الإخبار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء بأنه أكبر من كل شيء في قول الله تعالى في سورة العنكبوت أتل ما أحي إليك من, كتاب ربك وأق... ما أحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر يعني ولا ذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشة والمنكر ولا ذكر الله أكبر يعني ذكر الله أكبر من كل الطاعات لأن الطاعات لا تصحي إلا بالذكر الطاعات لا تصحي إلا بالذكر فهو أكبر الطاعات أو لأن ولذكر الله أكبر يعني إذا ذكرتم الله ذكركم فكان ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه أنت ذكرت الله والله يذكرك في السماء ذكر من أكبر ذكر الله أكبر كذلك المعنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن الصلاة تشتمل على ذكر الله وتتضمنه واجتمال الصلاة على ذكر الله تبارك وتعالى هو الأفضل وهو الأعظم لأن الصلاة إنما تقام لذكر الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أيها الإخوة الأحباب تتوالى لقاءاتنا مع أسرار الأذكار فنسأل الله عز وجل أن يطيب ألسنتنا بذكره وأن يعمر قلوبنا بحبه وأن يفتح أقفال قلوبنا لذكره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه اذكر إلهك للأذكار